فيعلمون مغبة كفرهم وتكديبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك الله جل وعلا الكلام في هذا الأمر العظيم وأحداث الآخرة وشرع يذكرهم بالخلق وبالتدبر في هذا الكون ويكأن الله جل وعلا يقول لهم يا من تكذبون بيوم القيامة ويا من تكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة إلى أن أتم الله جل وعلا قوله جل وعلا وجنات ألفافة كل هذه آيات من التذبر في هذا الكون والسؤالها هنا للتقرير وليس للإستفهام فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء يصدقون أن من خلق هذه الأشياء هو الله جل وعلا فإذن فلماذا تكذبون أنكم تبعثون بعد موتكم, بعد موتكم إنكم تصدقون أن الله جل وعلا خلق هذه الأشياء فلماذا تكذبون بهذه النبأ أو بهذا النبع العظيم أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا سيبعثكم من بعد موتكم يبقى أول حاجة في الصورة زي ما قلنا أمر في الدعوة ثم الكلام عن التدبر في هذا الكون ثم الكلام عن أحداث القيامة وما يكون فيها من جزاء بالجنة أو عقاب بالنار فيقول جل وعلا إن يوم الفصل كان من قاتل يوم ينسق في الصور فتأتون أسواجه فيذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة ثم يذكر ما يكون من نصر هؤلاء الكفار ثم يذكر جل وعلا مآل المتقين فيقول إن للمتقين مفاذ حذائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابة جزاء من ربك عطاء حسابة إذا أن يصل الله جل وعلا إلى قوله إنا أنذرناكم عذابا طريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت ترابة أي تحذير وإنذار من الله جل وعلا إلى الكون كله قبل نهاية هذه السورة كما قلنا تستشعر أن الله جل وعلا يقول لنا في هذه الآيات اصحوا استيقظوا انظروا وتذب الاهل وأن هناك تدبيرا لهذا الكون ولا بد أن تكون هناك سبعة إما إلى الجنة وإما إلى النار كل حسب عمله فبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور ما زال جل وعلا يحذرنا في نهاية هذه السورة إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة الآيات يقول الله جل وعلا طبعا نحن نقولها لابتدى الجزء الأول من هذه الصورة إلى الآية 16 بإذن الله جل وعلا يبقى يبتد الله جل وعلا هذه الصورة بقوله عما يتساءلون أي عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا وعن أي شيء يتساءل هؤلاء ثم يرد الله جل وعلا عن هذا الأمر الذي يتساءلون عنه ولكن بوصفه وليس بلفظه فيقول جل وعلا عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم ما هو النبأ العظيم قيل البعث بعد الموت وقيل القرآن لقوله جل وعلا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فقيل هو القرآن وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم يتساءل هل هو نبي أم كاذب أم كاهن أم شاعر أم غير ذلك من هذه التساؤلات فيقول الله جل وعلا عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء القوم إما يتساءلون أي المشركون أو قيل جميع الناس والذي قال عما يتساءلون أنهم المشركون لقوله جل وعلا بعدها مهددا لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون طيب لو قلنا أن هؤلاء الذين يتساءلون هم المشركون تمام فكيف نرتب عليها الآية التي بعدها الذي هم فيه مختلفون لو قلنا أن النبأ العظم هو البعث بعد الموت فكيف يختلف هؤلاء المشركون في البعث بعد الموت نفرد المشركون بينكر البعث بعد الموت فكيف يكون انكارهم واختلافهم قيل لو قلنا ان هؤلاء الذين, الذين يتساءلون هم المشركون فيكون اختلافهم في امر البعث بعضهم جزن بانكاره كقوله جل وعلا نعم منهم مشكك ومنهم مكذب نعم منهم من شككا كما قال الله جل وعلا إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين أي نشك في ذلك وقوله جل وعلا ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي شك في الرجوع وما وقوله جل وعلا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لعنده لا الحسن فهذا هو القول الأول أنهم يشككون في يوم القيامة وفي البعث بعد الموت أما الصنف الآخر في اختلافهم أنهم يجزمون بإنكار ذلك ينكر أحداث القيامة أو البعث بعد الموت وينكر يوم القيامة إنكارا جازما تاما كما قال جل وعلا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وفي الآية الأخرى وَقَالُوا إِنْهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِنَا بَعُرْثِينَ يبقى إذن القول الأول أن من الذين تسألون هم المشركون يتسألون عن ماذا؟ قيل عن النبأ العظيم أي أحداث القيامة والبعث بعد الموت او القرآن أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم فيه مختلفون قلنا يختلفون في البعث كما أقولنا بين مشكث وبين جادب بالإنكار طيب لو قلنا النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلفون فيه كما أقول بعضهم قال أنه تاهم وبعضهم قال أنه شاعل وبعضهم قال أنه كابل وبعضهم قال أنه ليس مجنون ويختلفون بذلك في النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو قلنا أن النبأ العظيم هو القرآن كيف يختلفون فيه؟ بعضهم قال أنه قول كاهن وبعضهم قول شاعر وقول كاذب وقول شيطان الرجيم تمام؟ يبقى هذا هو اختلاف المشركين في هذا الأمر او هذا النبأ العظيم الذي وصفه الله جل وعلا بوصفه وبعضهم أيضا قال أساطير الأولين نعم طيب لتساءلون أي جميع الناس, جميع الناس يتساءلون عن ماذا عن النماء العظيم أي بعد بعد النوت قيل أنها لو كانت في حق المسلمين فإنهم يتساءلون سؤال معرفة وسؤال يقيم نعم أنهم يصدقون بوقوع القيامة ولكنهم يريدون أن يتساءلوا علهم يعتبروا بذلك أما المشركين أو أما المشركون فإنهم يتساءلون ما بإنكار ذلك الأمر تمام كذا يبدأوا الأمر عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون طبعا السؤال هنا لإيه للتعجب وللاستنكار يستنكر الله جل وعلا على هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر العلماء على أن النبأ العظيم هو البعث بعد الموت هو البعث بعد الموت الذي هم فيه مختلكون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد من الله جل وعلا ما هو يوم القيامة هو البعث بعد الموت هو ينكر أصلا الوجود يوم القيامة وينكر وجود بعث بعد الموت ما هو البعث سيكون إمتى يوم القيامة جل وعلا بعدها كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد من الله جل وعلا لهؤلاء الذين ينكرون ثم يترك الله جل وعلا الكلام عن احداث القيامة وعن ما يحدث يوم القيامة وتجد أن الله جل وعلا يبدأ في الكلام عن المرئي قبل الغيب يعني الله جل وعلا يعلم أن احداث القيامة من الغيب فيكلمهم الله جل وعلا عن الشيء الذي يرونه الذي هو الكون فيكلمهم جل وعلا عن التتبر في الكون فيقول جل وعلا ألم نجعل الأرض مهانا والجبال أوتابا وخلقناكم أجوازا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا من شداد وجعلنا تراجا وهادا والمن ذنا من المعصرات ماء ام سجاجه لنخرج به حببا ونباتا وجنات الفاف كلام عن التدبر في هذا الكون تكتشف كما يقولون أنه حصار دعوي تلقات متوالية مطارق متتاليه يا من تكذبون بالله جل وعلا وبالبعث يوم القيامة فيقول لهم الله جل وعلا ألم نجعل الأرض بهذا ثم يذكرهم جل وعلا بهذه الطلقات او هذه المحاصرات أن يحاصرهم الله جل وعلا لأن السؤالها هنا للتقرير فهم لا ينكرون ذلك يعلمون أن من خلق الكون هو الله جل وعلا ولا ينكرون فالاشتفهام كما قلنا للتقرير وليس طلبا للإجابة او للاشتفهام لكن هو للتقرير فهم يقرون بذلك فهذا من باب الحصار الدعوي يحصرهم الله جل وعلا وكذلك يحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات ألم نجعل الأرضم هذا يقول الله جل وعلا ألم نجعل الأرضم هذا أي ألم نجعل لكم هذه الأرض مهادة أي مستوية تمرون عليها مبسوطة لكم يعني كمهاد, ممهدة يعني كمهاد الطفل أو كفريد الطفل ما جعله الله لكم كذلك إلا رحمة بكم الم نجعل الأرض هذا أي ممهدة لكم مبسوطة مذللة فابتة فاكنة والجبال أوتادة أي والجبال أوتادة أي جعلنا الجبال كالوسد في الأرض والوتد هو الشيء الذي يدق في الأرض فتربط فيه الأشياء حتى يعني لا تنجرب او لا تهتج او لا تضطرب الأرض بكم كي لا تضطرب الأرض بكم حتى تثبت الأرض ويحفظ, يحفظ ويحفظ الله جل على توازنها فيقول والجبال أوتادة وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَهُ أي وَخَلَقْنَاكُمْ مَا بَيْنَ زَكَرٍ وَأُنْثَةٍ هذا هو القول الأول فكلنا يعرف أن لبقاء هذه الحياة لابد أن يكون هناك زكر وأنثة فيمن الله جل وعلا على هؤلاء أو على الناس أجمعين بهذه النعمة وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَهُ وقيل أدواجا أي أصنافة منكم القوي ومنكم الضعيف منكم, منكم المؤمن ومنكم الكافر منكم الطويل ومنكم القطير واجعلنا نومكم سباتا أي واجعلنا نومكم الذي تنامونه سباتا أي راحة لكم وراحة لأبدانكم وقفعا للحركة لا يجعله الله جل وعلا لكم إلا رحمة بكم فأنتم تعلمون أن من صرن من النوم فإنه يصاب بالأمراض وربما مات من ذلك فيبين الله جل وعلا لهم عظم نعمة النوم أو عظم نعمة النوم التي امتنى الله جل وعلا بها على هذا الكون على الحيوان وعلى الإنسان على كل شيء لا بد أن يعني يقطع الإنسان نشاطهم وإدراكهم حتى يعني يستريح من أهوال يعني من أهوال الدنيا والمتاعب الدنيا وكل ذلك راحة للبدل وكل ذلك أمر لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا طيب هل النوم للراحة فقط قيل بل هو هدنة للربح يعني مش بس للجسد الذي يحتاج الراحة ولكن ايضا الروح تحتاج الى راحة يعني انت يعني انسان يعيش طوال النهار في صراع مع الحياة والام ومشاكل واحزان واهام وكذا وكذا وكذا فلا بد ان تستريحك روح الانسان الروح لابد لها من هدنة فالبدن يحتاج الى الراحة والروح تحتاج الى الراحة من اجل من اجل ذلك امتن الله جل وعلا على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتن عليهم بالنعاس وذلك يوم بدر ويوم أحد فقال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم وقال جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم فالنوم والنوم هو امر هام لراحه البدن وراحه الروح وحتى تستسلم الروح تستسلم الروح لربي جل وعلا ثم يقول الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا اي يغشاكم بظلامه كما يغشا الثوب لباسه يعني يغشاكم الليل بظلامه كما تلبس اللبات فيغشاك الثوب كاملا وقال جل وعلا وجعلنا النهار معاشا أي وجعلنا النهار وقتا مهيئا للمعاش تطلبون فيه المعاش المهار جعلناه لكم لطرب الرزق وأذهاب في الدنيا وإتيان كذا وكذا وكذا نعم يستركم الله جل وعلا بالليل بظلامه يعني يستركم الليل بظلامه يعني جعل الله جل وعلا لكم الليل حتى يستركم بالظلامه فما السائد من ذلك يعني كما قلنا أنه سننام في الليل هذا أمر راحة للبدل أيضا راحة للروح كما قال الله جل على قبلها وجعلنا نومكم سباة كلنا راحة لأبزانكم وراحة لروحكم وأرواحكم من أراد الراحة فإنه يستريح ليلا فينام ليلا كما قلنا فبذلك ينجدع عنه التعاب الجسماني أما الراحض الروحي فهو أن يقوم العبد بين يدي الله جل وعلا بعيدا على الأنظار فيقوم الليل بين يدي الله جل وعلا فتستريح روحه جل و... هذا العبد تستريح روحه بين يدي الله جل وعلا فيقوم الليل راحة للبندل وراحة للبوح. تمام وجعلنا النهار معاشا أي طلبا للرزق يا يريد الرزق فجعل الله جل وعلا لك النهار حتى تطلب الرزق بالنهار وأنزلنا من المعصرات ماء تجاج أنزل الله جل وعلا من الشحب ماء تجاج أي ماء شديدا متتابعا أنزله الله جل وعلا ما هي المعصرات فالمعصرات القول الاول وهو الراجح انها السحب تمام وأنزل من السحب ما انت سجاجه اي ماء كثير متتاليا ان القول الاخر فهو الرياح والذي قال رياح فقال فاعتمد على قراء من القراءات اوردها الطبراني وأنزلنا بالمعصرات ماء انتجاج وأنزلنا بالمعصرات أي أنزلنا بالرياح ماء انتجاج لقوله جل وعلا الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابه فمن قال أن المعصرات معنى الرياح استدل بالقراءة التي فيها وأنزلنا بالمعصرات أي بالرياح أما قول الآخر وهو الأرجح فهي السحب وانزلنا من المعصرات اي من السحب ماء سجاد وقيل وانزل من السحاب بعضهم قال انزل من السماوات يعني بعضهم قال أن المعصرات هي السماوات أي انزلنا من السماوات ماء سجاد ولكن الارجح ان المعصرات بمعنى السحاب ماء سجاد اي ماء كثير متبع متتابعا وأنتم يعني كما قرأتم في التبسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج العج أي رفع الصوت بالتلبية في الحج والسج هو صب دماء الجزم تمام السج الصب المتتابع من أجل ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمستحاضه انعي انعي لك الكرثه فقالت يا رسول الله انما هو أكثر من ذلك انما اسوج فجج كنايه عن الصب المتتابع الكثير اه نعم معذره تمام تمام آه يقول الله جل وعلا معذره وبلينا توقتا تبع شدادا وجعلنا ثراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات شداد لا ترى فيها تفضع ولا شكوم ولا فطور بل وجعلنا ثراجا وهاجا أي وجعلنا في هذه السماوات ثراجا ألا وهي الشمس ثراجا أي نعمة الإضاءة وهاجا أي نعمة الحرارة فنحن نأخذ من الشمس الإضاءة والدفت يبقى سراجا كناية عن نعمة الإضاءة ووهاجا نعمة الحرارة وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ترجاجا كما قلنا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج بهذا الماء حبا ونباتا الحب هو يعني ما ترونه من البفول من الأرز والشعير والقمح وغيرها والنباة قيل هو طعام الحيوانات من يعني, من الـ يعني الـ الأشياء التي تكون الحيوانات من الأشياء التي تكون الحيوانات وغيرها من النجيل وغيرها التي تسناول الحيوانات كما تعالى عن أن الله جل عنه نسل علينا بالحب للإنسان والنباس للحيوانات كناع الرحمة الله جل وعلا بالإنسان والحيوان ثم يقول جل وعلا وجنات الفافة ما هي الجنات هي البساتين الفافة الفافة بمعنى أي ملتفة ومجتمعة مع بعضها البعض فلا يطلق على الجنات لفظ جنات الفافة إلا إذا كانت كثيرة الشجر ملتفة حول بعضها البعض تمام فجنات هي البساتين والحضائر أما الفافة بمعنى ملتفة او مجتمع مع بعضها البعض تطورها رحوة مش وحد الحمد لله يبقى سمع لنا أمر في الدعوة ذكر الله جل وعلا ثم تحدث الله جل وعلا عن آية التدبر في الكون تمام؟ لماذا تحدث الله جل وعلا عن آية التدبر في الكون حتى يعني يشرح الله جل وعلا صدور هؤلاء فيا تنكرون الغيب فها نحن نحدثكم عن المرئي الذي ترونه أمامكم فأنتم تقرون بذلك فيا من أقررتم بهذه الآيات فعليكم أن تقروا بالبعث يوم القيامة من أجل ذلك ذكر الله جل وعلا بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينسخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابك وسيرت الجبال فكانت سرابا يا من آمنتم وأكررتم بهذه الآيات فلابد أن تؤمنوا أن هناك حساب وجزاء وأن الله جل وعلا لم يخلقكم عبثا ولن يترككم سدى ولابد أن يكون هناك يوم يقصر الله جل وعلا فيه بين الخلائط فيجاز المحسن بإحسانه ويجاز المسيئ بإثاءته لذلك ذكر الله جل وعلا بعدها إن يوم الفصل كان من قادة أي ذلك اليوم الذي يقصر الله جل وعلا فيه بين الخلائق ولا بد أن يكون ذلك اليوم طيب سريعا يعني بعض يعني الشرح الدعوي يعني الذي يستفادوا منه من هذه الآيات كما قلنا أول هذه الآيات يتحدث الله جل وعلا عن أمر في الدعوة فيقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يعني يبين الله جل وعلا من خلال هذه الآيات أنه هناك انقلاب في الرأي العالم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصعد على جبل الصفة يحدث الناس عن أهوال القيامة وأن هناك هناك بعث يوم القيامة وأن المصير إلى جنة أو إلى نار وأنه نبي أرسله الله جل وعلا وأن الله جل وعلا أنزل عليه قرآن فالناس تختلف في هذا فبعضهم يصدقوا وبعضهم يكذب فهذا انقلاب في رأي العام وهذا يدل على عظم أو على قوة الدعية وعلى تأثير الدعية في المجتمع الذي يعيشه فالكل يتساءل أنتم تعلمون الناس الآن يتساءلون في ماذا يتساءلون في البضائع أو يتساءلون في الأموال أو في الأطيان أو في الأولاد أو في غيرها ولكن أن يتساءلون في أحداث القيامة وما يكون من جنة أو نار أو ما يكون يوم القيامة من جزاء, من جزاء, من جزاء وعقاب فهذا يدل على نجاح الدعية نجاح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب كريش من كلامهم عن الانتجارة وعن غيرها وعن الأصنام إلى الكلام عن أهوال القيامة يبقى هذا أول أمر الأمر التالي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الأمر للتكرار وقالوا أن الله جل وعلا لم يذكروا ما سيحذف لهم سيعلمون, سيعلمون ماذا لم يذكره الله جل وعلا فقالوا أن غموضه التهديد من مصدر قادر ألا وهو الله جل وعلا يكون أبلغ في التهديد وأبلغ في الرعب لهؤلاء هم يعلمون أن الله جل على قادر عليهم فالله جل على ذكر التهديد ولم يذكر نوع ذلك التهديد فهو أبلغ في التهديد أيضا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قيل كلا سيعلمون أي في الدنيا أي الأثر الدنيوي للمعصية أي ما يحدث لهم بسبب كفرهم وعسلهم لله جل وعلا من بغض وقلة للرزق وتعب النفسي والاكتئاب والحزن والأمراض والأسقام والأوجاع أيضا بتلسير المعصية كما قال الله جل وعلا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده أن ييسر الله جل وعلا له المعصية حتى يقع فيها أكثر وأكثر فهذا الأثر, الأثر الدنيوي للمعصية ثم يقول بعدها الله جل وعلا ثم كل سيعلمون قيل أن ثم للتراخ والانتقال تمام فمعنى ذلك أن ثم لن يكون في الدنيا وإنما سيكون في الآخرة يبقى كلا سيعلمون في الدنيا وثم كلا سيعلمون في الآخرة وهو الأزر الأخرى للمعصية طبعا مما يحدث لهم في القبور ويحدث لهم يوم القيامة وطبعا يكون مآلهم إلى النار طيب ما فاجت التكرار فاجت التكرار أنه يدل على أنه وعيد إثر وعيد هذا الأمر الأول وعيد إثر وعيد يعني عذاب فوق العذاب الأمر الآخر هو للتأكيد الأمر الثالث أنه حتى يكتفيد الداعية او من يدعو أحد إلى الله جل وعلا أن يكذر الله جل وعلا كرر في هذه الآيات فأنت لا تيأس وكرر مع من دعوته إلى الله جل وعلا وإن ظهر منه الإعراض فكرر معه تمام أيضا مما نستفيده من هذه الآيات أن الله جل وعلا ذكر آيات التدبر قبل آيات الآخرة أو قبل إن يوم الفصل كان ميقاته فهذا يدل على ماذا يدل على قاعدة فقهية ألا وهي الترغيب قبل الترغيب أن نرغب الناس في الله جل وعلا قبل أن نرهبهم يبقى الترغيب قبل الترغيب أيضا كما كنا أن الله جل وعلا ذكر آيات التدبر وهو أسلوب الحصار الدعوي أن يكلمك الله جل وعلا عن نعمه عليك لن تستطيع أن تهرب يعني لو كلمت عاصي الآن عن نعم الله جل وعلا عن الأرض والسماء ونعمة النوم وكذا وكذا لن يهرب منك بل سيقول نعم نعم الله جل وعلا علينا كثيرا فهو أسلوب الحصار الدعوي تمام؟ يعني إيه؟ أن أنت تخطف المدوى قبل أن يخطفك يعني قبل ما هو يعد يكلمك في الشبهات وكذا وكذا فأنت تذكره بنعم الله جل وعلا فتخطفه أنت قبل أن يخطفك هو طيب التدبر في الكون يعني ما الذي يعد علينا بالتدبر في الكون؟ كله هو اليقين الراصل من أجل ذلك بعد أن ذكر الله جل وعلا التدبر في الكون؟ التدبر في الكون ذكر إن يوم الفصل كان مقاتل إن للتأكيد اليقين الراسل ومنها أيضا الوصول إلى الخالط من المخلوق أن تصل إلى, الل إلى الله جل وعلا من خلال مخلوقات أيضا أن يذكرك كل شيء بالله جل وعلا فلا تنس الله جل وعلا أبدا يعني كلما نظرت إلى الشمس وكلما نظرت إلى القمر وكلما نظرت إلى السماء وكلما نظرت إلى الأرض يذكرك, يذكرك كل هذا بالله جل وعلا فلا تنسى الله جل وعلا أبدا تمام يعني أيضا يقول الله جل وعلا كما في آية الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إذن فالتدبر في الكون يبعث في الإنسان اليقين الراطح أيضا يعني لماذا كرر الله جل وعلا في هذه الآيات آيات التدبر يعني كررها الله جلعا في هذه الصورة ثم الصورة التي تليها ثم الصورة التي تليها ثم الصورة التي... لماذا اولا كما قلنا من باب الحصار التعوي أن تحاصر المدعو أيضا أن تظهر المدعو بالكلام عن التدبر وعن آيات الله جل وعلا الكونية أيضا بسبب قسوة القلوب يعني كلما قسط القلوب كلما امتنعت عن التدبر في الكون الذي يطلقون عليه إلف العازة فنحن نرى الشمس يوميا والقمرة والأرض والجبال وكذا وكذا من هذه الآيات التي ذكرها الله جل وعلا لنا في القرآن ومع ذلك لا نتدبرها لأننا ألفنا هذه الآيات فهذه بعض الأمور التي قد استفدناها من هذه الآيات إن شاء الله نكمل المرة القادمة في أي سؤال قبل من خلص المرة الجانية إن شاء الله نأخذ من أول إن يوم الفصل كان من قاتل إلى فزوكوا فلن نزيدكم إلا عذاب تعالى الى نهايه الصفحه الله اذا لو عايز ان شاء الله يكون في امتحان باذن الله اذا لو عايز غلط كده ايه سؤالين او 3 و3 ان شاء الله وان شاء الله لا لسه ان يعني هنبعت لكم شاء الله مثلا ميعاد الامتحان كده طيب عشان نلحق صلاه العشاء في اي سؤال طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك تواب الله خير السلام عليكم طلابه